حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبه حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبه أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخل ناقا الحب لكن الخل ناقا الحب ارجو الرحمان واخشاه فحياتي قبضه يمنه ارجو الرحمان واخشاه حياتي قبضة يمناه وألوذ به وأقدسه لا أعبد شيئا إلا هو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصدر حبي لله هو الحب القلب لغيره لم يصبر أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب الرزق لديه مقسوم والعمر لديه معلوم الرزق لديه مقسوم والعمر لديه معلوم. أخاف الناس على رزقي أو عمري وهو القيوم حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصف حبي لله هو الحب. والقلب لغيره لم يصبر أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب لا أسخط ربي كي أرضي أحداً من سكان الأرض لا أسخط ربي كي أرضي أحداً من سكان الأرض لا أينس من روح البارئ أو آمن من مكر مفضي حبير <تصفيق> الله هو الحب والقلب لغيره لم يصفف فَذِيرُ اللَّهِ هُوَ الْحُبُّ وَالْقَلْبُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصْبُ احْبَبْتُ بَدَائِعَ صُنْعَتِهِ لَكِنَّ الْخَلَّاقَ الْحُبُّ لكن بَدَائِعَ صُنْعَتِهِ لكن الْخَلَّاقَ الْحُبُّ لكن لا اخشى في قول الحق فقلن اخاف من الخلق لا اخشى في قول الحق فقلن اخاف من الخلق ما نافق قلبي اورا الصدق حبي لله والحب والطلب لغيره لم يصبر حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصدر أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب لله الحكمة والحمد الطيب والشكر لله الحكمة والأمر والحمد الطيب والشكر وإليه لا ريب الرجع وعليه لا شك الأجر حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصدر حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصغ احببت بدائع صنعاته لكن الخلنا الحب حب احببت بدائع صنعاته لكن الخلنا قل حب لكن الخلنا قل فارحمني واغفر زلاتي واستر يا ربي عوراتي فارحمني واغفر زلاتي واستر يا ربي عوراتي والنحني فيضا صيراتي كما وكلني بالحب حب لله والحب هو القلب لغيره لن يصب حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصف أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب